بوك تو عربية تمدي تسعة وستون تسعة وستون عباسرم كاوالي يحتاج يريد يحتاج يريد ناكو وكمانشم عباسرم احتاج لسرير احتاج لسرير نينو پڈکووالی اريد ان انام اريد ان انام ايكدا منچم موندا هل يوجد هنا سرير هل يوجد هنا سرير ناكو وك لامپ اوسرام احتاج الى مصباح احتاج الى مصباح نينو چدو کوالي اريد ان اقرا اريد ان اقرا ايكل لامب وندا هل يوجد هنا مصباح هل يوجد هنا مصباح ناقصك تليفون ابصرام احتاج الى تليفون احتاج الى تليفون نينوكا كال تشيسكوالي اريد ان اتصل بالتليفون اريد ان اتصل بالتليفون ايكدا تليفون موندا هل يوجد هنا تليفون هل يوجد هنا تليفون నాకు ఒక కెమెరా అవసరం. احتاج لكاميرا. احتاج لكاميرا. నేను ఫోటోలు తీసుకోవాలి. اريد ان اصور. اريد ان اصور. ఏకడ కెమెరా ఉందా? هل توجد هنا كاميرا؟ هل توجد هنا كاميرا؟ ناكو وك كمبيوتر అవసరం تحتاج لي كمبيوتر احتاج لي كمبيوتر నేను ఒక ఈమెయిల్ పంపకోవాలి اريد ان ارسل ايميل اريد ان ارسل ايميل ఇక్కడ కంప్యూటర్ ఉందా هل يوجد هنا كمبيوتر هل يوجد هنا كمبيوتر ناك وكا بن أبصرم أحتاج لقلم حبر جاف أحتاج لقلم حبر جاف نين ييدو راسكو والي؟ أريد أن أكتب شيئاً أريد أن أكتب شيئاً إيكد وكا بيبر مريو بن مرنايا؟ هل يوجد هنا ورقة وقلم حبر جاف؟ هل يوجد هنا ورقة وقلم حبر جاف؟